وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نُذُرَكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتَقِعْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنهم كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 كانوا يوعدون